والله ولا دمع، والله ولا دمع. بعاني وظلمني حظلمه خني وألمني حقلمه برج الهوى اللي بنيت أنا بدي لازم حقدمه لو قلبي دمع حقصره لو جرحي سمع حقصره تبرو وردة برعتها تبلك وأوراقها ترم تنطفيه شمعك أنا كنت روح ودنيته ودويته روح ودمعته كان قلبي بيته وضاره كانت عنايا سكته الفرح كنا بنرسمه والحلو بينا بنرسمه ه تنطفي ش هي قصتي والغلطه هي غلطتي والمسرحيه ما انتهتش ولا النهايه دمعتي مين اللي لازم مين اللي لازم ينتصر مين اللي بكره يقول بصرخه قلبه يا غربتي تنطفي شمعا